بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحدة إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا ذا إلا بشر مثلكم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 قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوح إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدّقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا ذا إليكم كتابا في ذكركم أ تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قَوْمًا آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركبون لا تركبوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون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 لا تتخذنا له ولتتخذناه من لدنا لتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقضف بالحق على الباطن فإذا فإذا هو زاهق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 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما عم يصفون لا يسألون عما يفعل وهم يسألون أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 كذلك نجزي الرّاضين أو لم يرَ الذين كفروا أن السّماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواصي أن تمد بهم وجعلنا فيها فجاجا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وهم عن آياتها معربون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِن ميت فهم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 لا يكفون عوجهم النار ولا عرضهم ولا هم يصرون بل تأتين ضغدا فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم يضرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق الذين سخروا منهم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 وندجينا هوالوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافلاً وَكُلَّذٍ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهلا واتيناه اهلا ومثلا معهم رحمة من عندنا رحمه من عندنا وذكراه العابدين واسماعيل وإدريس وذلكفل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ولن نئذى بهم غاضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ ناداه ربا ربنا لا تذرني فردا وانا خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه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 أمتكم أمت واحدة وأنا ربكم فاعبودوا وتقطعون أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فإن له كاتبون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 لا وردهمها وكل ذن فيها خالدون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبقت لهم من الحسناء اولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتنت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم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 قل إنما يحيي إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإذا وَالَّوْفَ قُلْ أَدْرَيْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعلوا فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون